قال مهلو قيل دردي الزيت وقيل غير ذلك وتقدم للشيخ رحمه الله تعالى في سورة الرحمن كلام عليه عند قول الله تعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان وقوله تعالى وتكون الجبال كالعهن العهن الصوف وجاء في آية أخرى وصف العهن في قوله تعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وجاءت لها عدة حالات أخرى كالكثيب المهيل وكالسحاب وقد تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بيان كل ذلك عند قول الله تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة الآية من سورة الكهف قوله تعالى ولا يسأل حميم حميما الحميم القريب والصديق والولي الموالي كما في قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وفي هذه الآية الكريمة أنه في يوم القيامة لا يسأل حميم حميما مع أنهم يبصرونهم بأبصارهم وقد بين تعالى موجب ذلك وهو اشتغال كل إنسان بنفسه كما في قوله تعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وكل يفر من الآخر يقول نفسي نفسي كما في قوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وقد جاء ما هو أعظم من ذلك في حديث الشفاعة إذ كل نبي يقول نفسي نفسي وجاء قول الله تعالى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وليس بعد ذلك من فزع إلا أن المؤمنين ليسوا في فزع فهم من فزع يومئذ آمنون جعلنا الله تعالى منهم قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا الهلوع فعول من الهلع صيغة مبالغة والهلع قال في الكشاف شدة سرعة الجزع عند مس المكروه وسرعة المنع عند مس الخير وقد فسره الله في الآية إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا ولفظ الإنسان هنا مفرد ولكن أريد به الجنس أي جنس الإنسان في الجملة بدليل استثناء المصلين بعده في قوله تعالى إلا المصلين ومثله قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ونظير ذلك كثير وقد قال ابن جرير إن هذا الوصف بالهلع في الكفار ويدل لما قاله امران الأول تفسيره في الآية واستثناء المصلين وما بعده منه لأن تلك الصفات كلها من خصائص المؤمنين ولذا عقب عليهم بقوله أولئك في جنات مكرمون ومفهومه أن المستثنى منه على خلاف ذلك والثاني الحديث الصحيح عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له ولا يكون ذلك إلا للمؤمن فمفهومه أن غير المؤمنين بخلاف ذلك وهو الذي ينطبق عليه الوصف المذكور في الآية أنه هلوع قوله تعالى الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون وصف الله تعالى من استثناهم من الإنسان الهلوع بتسع صفات اثنتان منها تختص بالصلاة وهما الأولى والأخيرة مما يدل على أهمية الصلاة ووجوب شدة الاهتمام بها وهذا من المسلمات في الدين لمكانتها من الإسلام وفي وصفهم هنا بأنهم على صلاتهم دائمون وفي الأخير بأنهم على صلاتهم يحافظون قال في الكشاف الدوام عليها المواظبه على أدائها لا يخلون بها ولا يشتغلون عنها بشيء من الشواغل وذكر حديث عائشة مرفوعة أحب الأعمال إلى الله أدومها ولو قل ويشهد لهذا الذي قاله قول الله تعالى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 إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع قال والمحافظة عليها أن يراعوا إسباغ الوضوء لها ومواقيتها ويقيموا أركانها ويكملوها بسننها وآدابها وهذا يشهد له قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وحديث المسيء صلاته حيث قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل فنفى عنه أنه صلى مع إيقاعه الصلاة أمامه وذلك لعدم الحفاظ عليها بتوفيتها حقها وقد بدأ الله أولئك المستثنين وختمهم بالصلاة مما يفيد أن الصلاة أصل لكل خير ومبدأ لهذا المذكور كله لقول الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين فهي عون على كل خير ولقوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فهي سياج من كل منكر فجمعت طرفي المقصد الشرعي وهما العون على الخير والحفاظ من الشر أي جلب المصالح ودرء المفاسد ولهذا فقد عني بها النبي صلى الله عليه وسلم كل عنايه كما هو معلوم إلى حد جعلها فيه الفارق والفيصل بين الإسلام والكفر في قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر واتفق الأئمة رحمهم الله على قتل تاركها وكلام العلماء على أثر الصلاة على قلب المؤمن وروحه وشعوره وما تكسبه من طمأنينة وارتياح كلام كثير جدا توحي به كله معاني سورة الفاتحة أيها المستمعون الكرام كان هذا ما لنا في هذا اللقاء آملا أن يتجدد اللقاء بيننا وبينكم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته